الله قدير Innam. Hello. the وَلَجُنَّا عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوا غُرْنَ إِذَا أَلَا نُعَذِّبُنَا عَلَيْكُمْ أَمْ أَنْتُمْ تَكْتُمُونَ إِذَا أنكِ عُلَى إذا أتِيتم لغُرُوٌّ ولا وقلوا ما أنفقوا <تصفيق> ذلكم حكرا فارفع طبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجه الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي länka وَذَا يَسْتِينُ بِي بُتَّنِي يَسْتَرِ رُبَّيْنَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ نَ Ola! Well we بسم الله الرحمن all oh. تُؤذُونَنِي <تصفيق> وَقَتِلُونَ Uh So oh. You're So do you Yeah. I mm -hmm. av <try> far ¿no?